وكلمه الأحجار والعجم والحصاة وتكليم هذا النوع ليس برائبي برائبي برائبي وحن له الجذع القديم تحزناً ধর্ম স্ন ইনস ইন ও খেল যু مد النوع ময় নাই সির মসারীর মসারীর ও যিল কল বন্দুরোয় আইন مِنْ عجائبي عَجائِبِ عَجائِبِ عَجائِبِ عَجائِبِ وَشَقَّ لَهُ جِبْرِينُ بَاطِنَ صَدْرِهِ لِغَسْلِ سواد وأسرا على متن البراق الى السماء فيا خير مركوب ويا خير راكب ويا خير راكب وكلمه الجن والضر والحصى وتصغي من دم ما ليس بياري দিলিন ই বরাতি বলা তো আকিন خلق أسماء مدحة تبين ما أعطى له من المناقب رؤوف رحيم أحمد ومحمد مقافا ومفضال يسمى بعاقب কেন হাস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 ومن كل قرمن بالاسنة لاعبي لاعبي, لاعبي توارثوا ان قداما ونبلا وجرأتن نفوسهم من امهات النجايبي وكلمهم ارجاموا والعالم والحص সি ব্যয় বি ও হুপতি মুক্ত হইন্দ্র ব্যবহার